جاءت بقد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تحرون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب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 قل فمَن يَمْلِفُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِن أَرَادَ أَيُهْلِكَ أن الْمَسِيحَ بِنَمَرِيَمَ وَأُمَّهُ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ